Hâcegân Hatmi Dua'sı Bismillahirrahmanirrahim Sübhane Rabbi'l-Ali'l-A'la'l-Vahhab Elhamdülillahi haqqa hamdihi ve salatu ve selamü ala khayr-i khalqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahumma belligh ve evcil mitle thawab maa ve wa nura min hadihil khatmeti şerifeti wal qurbati wal karimeti ba'da alqabuli minna بالفضل والإحسان إلى روح روحنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا وتستجيرنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومولانا منبع الصدق والصفاء برهان الأصفياء أمين وحي السماء وسر الأشياء وأب الأنبياء ونور الهدى وقلم الأزل وسر الهوية أغني به أفضل القلائق حضرة أبو القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح سادات سلسلة الطريقة العلية النقشبندية والقادرية والكبروية والسهروردية والششتية وإلى أرواح كل من سادات سائر الطرق العلية وإلى أرواح كل من سادات سائر الطرق العالية قدس الله أسرارهم العالية لا سيما إلى روح بيرنا ومقتدانا أفضل الأئمة ورئيس الصباحة وخليفة نبينا المختار وصاحبه في الغار وأسبقهم في التصديق أفضل الخلائق بعد الأنبياء سيدنا أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وإلى روح إمامنا المعدود من آل الرسول حضرة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وإلى روح إمامنا الهمام قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإلى روح إمامنا وإمام الأئمة حضرة جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وإلى روح قطب الأولياء سلطان العارفين حضرة أبي يزيد البسطامي قدس الله سرًا وإلى روح قطب الأولياء حضرة أبي الحسن الخرقاني قدس الله سرّه وإلى روح قطب الأقطاب حضرة أبي علي الفارمدي قدس الله سرّه وإلى روح قطب الأولياء حضرة يوسف الهمداني قدس الله سرّه وإلى روح قطب الأولياء خاج عبد الخالق القجدباني قدس الله سرّه وإلى روح قطب الأولياء عارف الرواقري قدس الله سرّه وإلى روح قطب الأولياء خاج محمود الإنجير الفغنبي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء الشيخ علي الرامتيني قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء محمد باب السماسي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء سيدنا أمير الكلال قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء سيدنا أمير كلال قدس الله سره وإلى روح إمامنا إمام الطريقة وغوث الخليفة ذي الفيض الجاري ونور الساري المعروف بشاه نقشبند حضرة محمد بهاء الدين الأبيسي البخاري قدس الله سرًا وإلى روح قضب الأولياء داماده علاء الدين الشيخ محمد العطار قدس الله سرًا وإلى روح قطب الأولياء حضرة عقوبة الشرخي الحصاري قدس الله سرًا وإلى روح قطب الأولياء الشيخ عبيد الله الأحرار قدس قد الله سره وإلى روح قطب الأولياء الشيخ محمد الزاهد قدس قد الله سره وإلى روح قطب الأولياء الشيخ محمد بن قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء حضرة خاججي الامكنكي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء حضرة خاججي الامكنكي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء الشيخ محمد الباقي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي الملقب بمجدد ألف الثاني قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء العربة الوثقى مختومه محمد المعصوم قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء الشيخ سيف الدين قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء محمد البدواني قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء شمس الدين جان جانان مظهر قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء جامع الكمال الصوري والمعنبي الشيخ عبد الله الدهلبي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء الراكع الساجد يعسه بالموحدين ذي الجناحين في علمي الظاهر والباطن مولانا ومربين ضياء الدين حضرة خالد البغدادي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء أستاذ أستاذنا أحمد بن سليمان الخالدي الحسني الشامي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا وملاذنا وسندنا ومددنا وآخذ أيدينا قطب العارفين غوث الواصلين مرب المريدين مرشد السالكين المتخلق بأخلاق الرحمن والمتعدب بآداب القرآن معلي كلمة الله وشريعته محيي سنة رسول الله بضريقته منبع العلوم والمعارف ومظهر المكارم حضرة أحمد ضياء الدين بن مصطفى القمش قد الله سره وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا وملاذنا وسندنا ومددنا وآخذ أيدينا قطب العارفين وغوث الواصلين مرب المريدين مرب المريدين مرشد السالكين الزاهد الله متوكل على الله الواصل إلى الله شيخنا حسن حلمي بن عبد الله القستموني قد الله السرة وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا قطب العارفين غوث الواصلين مرّب المريدين مرشد السالكين ذي الجناحين في علمي الظاهر والباطن شيخنا إسماعيل نجاتي بن محمد الزغفران بليغ دس الله سرا وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا قطب العارفين غوث الواصلين مرّب المريدين مرشد السالكين شيخنا عمر رضي الدين الزكي بن عبد الله الداغستاني قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا قطب العارفين غوث الواصلين مرب المريدين مرشد السالكين شيخنا مصطفى فيضي بن أمر الله تكفر داغي قدس الله سره وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا قطب العارفين غوث الواصلين مربي المريدين مرشد السالكين شيخنا حسيب ابن علي السرازي قدس الله سرّه وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا قطب العارفين غوث الواصلين مربي المريدين مرشد السالكين شيخنا عبد العزيز بن خالص قدس الله سرّه وإلى روح قطب الأولياء أستاذنا قطب العارفين غوث الواصلين مرب المريدين مرشد السالكين شيخنا محمد زاهد بن إبراهيم البورسوي قد تسلّاه أسرارهم العليا. اللهم اجعلنا من المحسوبين بهم ومن المنسوبين إليهم اللهم خذ بأيدينا كما أخذت بأيديهم اللهم حرق حجابنا كما حرقت حجابهم اللهم حقق إيماننا ويسر أمورنا بجاههم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بجاههم وأفض علينا من بركاتهم اللهم افتح أقفال قلوبنا كما فتحت أقفال قلوبهم وأشرح صدورنا بحرمتهم وحشرنا في زمرتهم اللهم أذبنا بآدابهم وأيدينا بطريقتهم وقوبنا بإمدادهم وروحنا بروحانيتهم وريحنا بسنتهم يا إله العالمين اللهم ارزقنا محبتك ومحبتهم يا رحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدا، إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم اغفر ذنوب أمة محمد Allahumma ister uyuba a ümmeti Muhammed, Allahumma tahhir kulub a ümmeti Muhammed, Allahumma kschf humma ümmeti Muhammed, Allahumma farrjil kurb an ümmeti Muhammed, Allahumma sahi al umur a ümmeti Muhammed, Allahumma slem iman a ümmeti Muhammedin b hurmeti Seyyidin al kounenin Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahumma arna al haqqan, hakan ve arzukn al tbaahu ve arna al baatla وارزقنا اجتنابه وعافنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبغيتنا، يا أرحم الرحمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم ورضوانك الأكبر، Allahümma, inna neseluk taajil aafiyetika ve sabrana baliyetika ve hurojana min al-dunya ila rahmetik. Allahümma, aynna ala adaik şukrika ve zikrka ve husn ebadetik. Allahümma, ancurül Müslümanin ve asaçar al اللهم اقتل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا وأجسامنا وأرواحنا وعروقنا بنور معرفتك ووصلك وتجليك أبدا دائما باقيا هاديا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا دائما نحمدك اللهم حمدا كثيرا على لطفك وإحسانك بعدد ذرات ألف ألف كرات ونشكرك اللهم شكرا كثيرا على آلائك ونعمائك بعدد ذرات ألف ألف كرات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادتك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهتنا من عندك وافض علينا من فضلك وأسبغ علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم اهتنا من عندك وافض علينا من فضلك وأسبغ علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا وإماما دائما وكاملا وقلبا خاشعا وشاكرا ولسانا صادقا وذاكرا وعلما نافعا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا تباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وعافنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة